yet official للجراح مبضلش حاجة كل راح مبضلش فينا للجراح والعمر ماشي يجري بينا والحزن قصر عمرنا ما بقاش في قلوبنا لحنين ونقول عارفين ومش عارفين ما بقاش في قلوبنا